ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال احزان زعل الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرعي سمعك امثلا أفصلها كما يفصل يا قتو مرجان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان وان اساء مسيء فليكن لك في عروض ذلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجو داك فان الحر معوان واشدد يديك بحب لله معتصما فَإِنَّهُ الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفي شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير من ناعا فليس له على الحقيقة إخوان مَنْ من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان مَنْ من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا أرضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقا منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان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 من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان ريق البشر إن الحر همته صحيفه وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيقه ولم يذممه إنسان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 لا ظل للمرء يعرام تقونها وإن أضلته أوراق وأفنان والناس أعوان موالته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقل حصر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 فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحرع قنيان وغنيان القناعه راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثر فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه اخوان وخلان هما رضي عالبان حكمة وتقن وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض اوطان يا ظالما فريحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو صفت آكله وهل يلد مذاق المرء خطبان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 من سره زمن ساءته أزمان يا رافلا في الشباب الوحف منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائط خضل فكم تقدم قبل الشيب شبان